ان شرف العلم بشرف المعلوم شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله لذلك كان هذا العلم اول ما ينبغي ان يتعلم الحمد لله رب العالمين صلاه وسلامه على رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى بدي ما بعد في دراساتنا لكتاب التوحيد الذي هو عقله الله على العبيد يتواصل الحديث في باب تفسير التوحيد وشهاده لا اله الا الله وقلنا ان المصنف ذكر تحت هذه الترجمه ما يفيد هذا المعنى فذكر قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اي هم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وهي السابع والخمسون من سورة الإسراء وأورد قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني العياد من السادسة والعشرين إلى الثامنة والعشرين من سورة زخرف وذكر قوله تعالى اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله وهي ال31 من سوره التوبه واورد قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وهي ال65 بعد المئه من سوره البقره واورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يؤباده من دون الله هرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل والمصنف عليه رحمة الله في إيراده لهذه النصوص تحت الترجمة وهي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أراد أن يبين أن الشرك أصلا الذي يتناقى مع التوحيد يدور بهذه المسائل يعني الشرك الذي يتنافى مع التوحيد إما يكون في مسألة الوسيلة كما ظل المشركون في هذا الموضوع وإشركوا وإما أن يكون في مسألة الولاء والبراء بالنسبة للكفار وإما أن يكون في باب المحبة لبعض الناس الذين يعتقد فيهم الصلاح وإما أن يكون في باب المحبة فات الاحبار والرهبان وهم العلماء والزهاد واما في عدم الكفر بمعنى ضد من دون الله ونحن بدل نتكلم عن التوسل وذكرنا بالامس ان ضلال المشركين في التوسل هو انهم صرفوا حق الله لغير الله يعني ينادون يصفون عبادة الدعاء لمن يعتقدون أنهم من الصالحين كالذين كانوا في العهد الأول من المشركين الذين دعوا الهد من دون الله وكقوم إبراهيم في العهد الأول أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين كان بكوركو ناس إبراهيم يا بعلا تلحمنا وتفزعنا والمشركون بعد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيقولوا يا لاد تلحقنا وترجعنا وطبعا سموا هذا توسلا وقربا الى الله والمتصوفه الان كفن منحرف لا علاقه له مع كتاب الله ولا علاقه له مع سوره النبي عليه الصلاه والسلام ولا يمثل الاسلام باي وجه من الوجوه هذا الشعر الذي يسمى بالتصوف ما عنده علاقه مع الاسلام مهما دو قتل والطبول واعتقد الاكثرون ان هذا يمثل الدين فينا كذب فينا في البطاف وبن ارادى المناقش فليقترب منا علق بينا وجيب الشيخ اللي داخل طريقه واذا بتعرف لك واحد اوهمك بانه هو عالم جينا يجيء جي به الى ابو لجيب ولايف العالم انت فاهم فالتوسل قلنا في الشريعه الاسلاميه هو اخص من الدعاء فالتوسل يتعلق بالاجابه التوسل يتعلق بشنو باجابه الدعاء لان الاجابه ترتبط بالدعاء الدعاء عام وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالتوسل بيرتبط بالاجابه بما بالدعاء ان ان تسلك سبيلا ل للوصول الى الهدف الذي انت سالت فيه الله عز وجل او اردته من الله انت فاهم كلامي هتوصل باقرب بالاجابه والدعاء هو عم فالدعاء حق الله ان الناس تنادي الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم حق الله واذا سالك عبادي عني باني قريب اجيب دعوه الداعي اجع دعاء بعد دعاء وتوكل الجاور بوصه شنو التوسل وقلنا انه بيكون بثلاثه انواع بالامس ذكرنا ان التوسل استقراء للنصوص يكون بثلاثه انواع التوسل باسماء الله الحزنه وصفاته العلى وذكرنا الدليل على هذا لو تذكرون ووانا نذكر لمن فاته الاستماع وهو قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يعني ما غلطنا انو بي عشان توصلوا للهدف بتاعه للغايه تسالي يا رحمان ارحمني انت فاهم كلامي؟ وعلى هذا انت يعني تقيس والصفات النبي عليه الصلاه والسلام ايضا كان بيستخدم الصفات وذكرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول كان اذا حجه امر يعني اذا وقع في ضيق كان بيقول يا حي وهو اسم من اسماء الله عز وجل يا قيوم وهو اسم من اسماء الله عز وجل برحمتك ويصب من صفاتك ورحمتك وسعت ولا شيء برحمتك استغيث وكان من هذا يبقى النوع الثاني من انواع التوسل قالوا التوسل بالعمل الصالح توصل شنو؟ نعمل الصالح انك تقوم بعمل صالح يكون هذا العمل وسيله لاجابه الدعاء يعني تتوسل بعمل صالح يكون وسيله عشان الله عز وجل يستجيب لك عن طريق هذا العمل الصالح وهذا هو اللي فسره التابعون واخذ هذا من الصحابه قتاده في تفسير الايه من سوره في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله قال قتاده اتبعوا اليه الوسيله اي تقربوا الى الله بطاعته والعمل بما يرضيه يعني بطاعته عمل صالح مع الله قال أم يطع الرسول فلا تأشره الله وقال أطيع الله وأطيعه رسول عباده فالآية مفيدة على أنه التوسل بالعمل الصالح أنه الإنسان يعمل له عمل صالح إذن ربيه لأله عمل صالح بتاعك التأوعك تتكل لأعمل الشيخ لأن رب سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا فلنفذه ومن أساب عليها وما ربك بظلام ومن أساب عليها العمل عمل صالح وده عنده شروط انا ما بدي اتكلم عن الناس لانه الكلام بفل لكن خلاصه القول في انه العمل الصالح عشان يكون العمل العمل صالح لابد من توفر شرطين الشرط الاول يتعلق بالعمل و... والشرط الثاني يتعلق بالعمل عشان العمل يكون صالح هو تتوهم زي ما فيش اشهل لا لم يتحقق الشرطان العمل الصالح الا الشرط الاول يتعلق بالعمل بال... ان يكون العمل موافقا لسنه عليه الصلاه والسلام عشان يكون صالح يعني يكون الرسول قاله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نعمل عملا ليس عليه امرنا امرنا يعني الرسول قاله كده او فعله وقره فهو رد ردي يعني باطل كما قال النووي في شرح الحديث باطل مردود على الصحابه فالعمل إذا كان ما هذا التقليل مثلا ما مقبول الأصوفية وأصعاب البدع بعملوا أعمال بيتقربوا بها لأله لكن هذه ما بتوصله مثال لذلك الذكر عبادة مثال يعني الله قال يا أيها الذين أمنوا وذكروا الله ذكرا كثيرا الذكر عمل صالح آه الجماعة افتحينك اجوا يسكر وقول لك والله إنه هنا داينا عمل ما نلعبو صالح لله ذكران ربنا ديننا دا نذكر دا تذكر كيف الهبر ملو حفروا البير جابوا له دلو بير تغطى بالسيول يضني دا ما عمر صالح دا دين بتاع صوفيه دين بتاع فنون شعبيه ما عنده علاقه فهمت سعر الليل للقرد قرش 20 عاطل والله زي 20 عاطل ماهم شيخ لا لو مفرش اسمه الحبوب اسمه الأربش عنده حصانه ما بتفتش كهربته العاليه بتحرق تش بتشك في نفوقك يا عقل والله فاهم دخننا مع اربعه بدعوك باربعه 25 في اربعه تحشرنا مع اربعه تمرقنا مع اربعه يا ربي ولك الجد انت مصابل ده ما ما عم صالح المشكله بعد انت اقول لك فاشه ربما لتغبل <تغبل> منك, <تغبل منك> أنت يتغبل منك اربعه في اربعه انت بينون في فمك يتغبل منك غلطيه وكلام فارغ كل ده العمل الصالح لا بده يكون موافق لهدي ابو عبد الله سلم. فالشغل اللي بيعملوه صوفيا ده ما عمل صالح والشغل اللي بيعملوه تبع هديه يا جماعه الاخوان المسلمين بتاع المظاهرات وعغو انه وينبغي واغبل على دربنا هنكون تحيرانه وفي حيرانا اكبر منك انت يا عاطل الاناشيد بتاعه الاخوان المسلمين انا نشيد كلنا سووا ديننا نشيد في ديننا نشيد يا تاع تبل سريع بالاشيد اللي تبغون في مخك انا نشيد كلها وقوق وقوق قابل على, على دربنا وجكدير والصلعه دي هذو ديك تاع اشيد تبغون في مخك شوف لنا عمل صالح عمل صالح ما ببدي على على هذه انا بعسلم لا بد من ان يكون العمل صالحا اذا كان ما صالح ما ينفع انت فاهم كلامي اذا كان العمل ليس على هذه رب سلم لا يعتبر العمل صالحا ده بالنسبه للشط الاول الشط الثاني ان يكون صاحب العمل موحدا من العمل الصالح ان يكون صاحب العمل شنو موحدا ليس بمشرك اذا العمل صالح وذكرته بالقران وذكرته على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم لكن العقيده بتاعتك عقيده شركيه يعني عند العقيده في الشيخ بينفع والشيخ بضر والشيخ بيشرب البحر وبيغني وبيكتب النفس وبطير وشو بتعصوفيه دينه والحجر عند الشباب الشرك ده والشيخ بيدجلها وبيعلم الغيب اذا عندك العقائد دي اذا صايم ما عندك فيها ما ادري شو نفسك وما بقى يقول لي اللي ما دي جرب وانت ما عندك حاجه جرب تعشره قاعد تقول لي لا ما عندي بارد ما انت خايف بارد مسخن مع النخايف عندك عقيده في الشيخ اي بدي الجنه اي اكل ساخن مع النخايف ما عندك اي عمل بيرفع الا التوب توب لصالح اذا عندك العقيده النسخه دي ما بتغبل منك اي عمل عمل صالح والدليل قوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لا ان اشركته لا يحبطن عمله ولدك ومن خسر القران انت قال بحجي فيك انا القران قال لك اذا كان اشد ده قال الله قال امرك ما عنده قيمه وقدمنا الى معامل من عمل فجعناه وابان منثورا اباء منثور تعرف الاباء اعمار المشركين الاباء المنثور بالعرب الهباء ده زي ذول يكون عنده شباك بتاع خشب وفي يوجد تعرب والشمس طالعه ما عندك هتضرب الشمس بالجد بتشوفلك تراب دجاج بجيك مار كده بجيك تراب دقاب تمسكوا كده ما في حاجة تفكوا جيتان ديجبوا الهباء ديعم المتركين اللي قال ويأناه هبان فالسورة ما عندك حاجة صيامك حجوك كله فكده لقى الشرط واضح فمن كان يرجو ذقاء ربي بل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحنا أنت تفاين؟ ومن عدلة الصالح من القران قوله تعالى ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين هذه الايه العلماء قالوا فيها دليل على التوسل بالعمل الصالح وان الله جل وعلا لما تكلم عن اولي الالباب ذكر انهم توسلوا حتى يصلوا الى الغايه الغايه ان يكتبه الله مع الشهيدين مش كده لكن الوسيله شنو الوسيله ربنا آمنا حقق الايمان وافضل أنواع العمل الصالح والإيمان واتبعنا الرسول اتباع الرسول عمل صالح انت فاهم فقدموا الـ الـ الـ الـ الإيمان وقدموا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وابعد ذلك أرادوا أن يصلوا إلى الغاية ويبفت اكتبنا مع الشاهدين أما من النصوص في السنة وذلك سنذكره ونفصل فيه ونخطب به هو حديث عبد الله بن عمر في صحيح بصلم توصل بالعبل الصالح أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر من من كان قبله ثلاثة نفر من من كان قبله ثلاثة داء الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عن الأمة السابقة وهو شرع لنا كما قال العلماء أن شرع من كان وقال قبلنا هو شرع لنا ما لم ينقضه شرعنا وذلك العلماء يستخنص منه الأحكام يعني في الشرح يعني فإنما السلام قال انطلقت ثلاثة نفري ممن كان قبلكم من الألهم السرع فألين قال فعواهم المبيد إلى غار الجماعة دين المسافرين ثلاثة المسافرين سوا يعني دخلوا غار دخلوا غار نحن لهم غار يناموا طبعا زمان لقوندات ما في وكافتريات ما في وبصات ما في يقوم بسافروا بالدواب وبعدا يقول لهم غار يخشوا فيه يفرشوا في على الأرض لغاية ما يوطلوا في الفجر الشغلانة كانت كده دين خشوا في غار فأهواهم المبيت إلى غار دخلوا دخلتهم كده تعرف انا وسالم قال فانحدرت صخره فاغلقد عليهم الغار خشوا كده صخره نزلت حاجه كبيره جدا سدت عليهم الغار بقوا ساجين ولا في موبايل يضرب 37ات ولا في طريقه وده طبعا على حسب الله الاظن الراجح بعدها استسلموا للموت قالوا بعد كده يعني بس ما هي باي حاولوا يلزوا الصخره ما في طريقه لكن في النهايه فكروا اني عبد السلام قال فقال بعضهم لبعض يلا منهم قالوا قلنا لكم قوله يا ناس تذكروا الله طوالي تذكروا الله انت فاهم قالوا لن تخرجوا من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالحه اعمالكم انت فاهم يا طلابي وده فيه دليل على انه العمل الصالح بينفع الانسان في الدنيا والاخره يعني العمل الصالح ما له الاخره العمل الصالح ما له الاخره وفعلا للاخر الاخير العمل الصالح بينفع في الدنيا قبل الاخر لان الناس دل يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يوم منا بوت على غلبة الظن يموت بعمل صالح نفعهم العمل الصالح لن تخوي من هذه الصحره الا ان تدعو الله بصراحه طبعا الحديث ده واضح وجماد الاولياء الجماع ثلاثه دل اولياء الامام النووي في كتاب رياض الصالحين ذكر هذا الحديث في باب كرامات الاولياء طبعا الجواهره الصوفيه لما يتكلم ده يقول لك انتم ما بتمروا بالاولياء لابن من منهم دار منهم ثلاثه قالتم الاولياء دل الاولياء في زي وشوف الاولياء بتاع نخيجه مشى بقى هو الجماعه دي الثلاثه اولياء لانه سالوا الله وعانوا لانه الله استجاب لدعواتهم بقولك بقولك صليك القصه دي دعوه مستجابه ده الاولياء باب كرامات الاولياء الثلاثه دول قالوا لن تخرجوا من هذا الا ان تدعوا الله تفتكر لو في واحد صوفي هنا محل الجمال ودي اولياء صحيح صحي. مش مش اولياء بتاع الصوفيه بتاع اللي هو ساكت كله قعد في جنب اولياء صحيح صحي. لن تخرج الا ان تدعو الله فاعملهم لو في صوب هنا ولا ابوك الشيخ بدل يقول ادعو الله بصالح مالك يقول لك قول يا ابو رايد دشداش والله تموت سوي راكو والله زي والله زي ما قال لك الـ الـ الـ البرغني في كتاب مجمع الامراض ومهما يكن من خب فقم وادع وقل يا مناني المرغني قال اليوم اذا جاءت في في كفوه قولوا يا مرغني عند الشدايد دي شدايد تستخدم ده لو قال يا مرغني امام الكامره لو قال يا مرغني امام الكامره يا المرائق الديوان بتاعه قال انما خض في البلاد نزيله كل يا ولي الله اسماعيل في واحد ميت مدفون في في اللغيط اكلوا الدود زمان صوف قديم لا نعرف له ولايه ولا صلاح ما بما يفيد شرعا البراء اعتمد ولي اكتبوا دوليان وجاء لوجه طامه كل كل اسماعيل ان ذا خرب دخلها البري في الديوان بالحرف الواحد وفي الرادي زيعه الكوثر قصائد الطروات شرف بتقموه في البلد دي. ان ذا خرب في البلاد لذيل خرب يعني الشيء الجلل العظيم قال قول يا ولي الله اسماعيل وبعدين اسماعيل ده جاء في اللبيض والجماعه احتلو ام رواده اسماعيل ده جاء يسوي شنو حركه شعبيه برضو حركه شعبيه ما يقوم يتحرك يعني لما نيجي بتاعين الجيش يحرروه تفتكروا لما اللي هما يقوموا بتاعين الجيش وضربوا العوالق دي لو قوس منك الا ابوره نقول لا اسماعيل اسماعيل امرؤه كان يتحرك وايش كان جونه هنا الى الى وين شفت يا اخي مش من دين مش من طوف لا بد من اعلان الحرب على هؤلاءنا هم وهم جماعه الاخوان المسلمين كلامي صح للبلدوا اي عاطل يلعب حتى عامل فرانساصونا بخاف من الكلام ده ده يطلع بره طوالي في بعضهم فرانسونا برضه بييجوا الكلام ده بقى اطلع بره, بره, بره انت بقى انا اطلع بره هو انا اكل بالعين انت تجابك معاك تجابك اطلع بره اكل بالعين انا عامل لي فرانساصونا وقالين ده ترجيع انت فاهم كلامي لن تخرجوا من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح امره بعدين بده يشتغلوا فقال الاول اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لغبقا قبلهما عالا ولا مالا فنائب طلبوا الشجر ذات يوم فوجدتهما نائبين فحلقت لهما غبو قهما ففكرت ايقاظهما قال والسبي يطباغون تحت قدمي فظلتم سكم بالقدح حتى برقها وفي روايات برق وكل واضح وارد في العرب الفجر انقرا الفجر فشربا غبقهما اللهم ان كنت بعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه دولي صالح حد طوال عين الصخرة اول ما قال يا رب انا كان عندي يا ابويا ابويا كبير امي كبيره كنت بحلب لهم اللبن وبعدين يوم اتاخرت وليجيتم نبيل وحلبت اللبن وبيت أزقي الأولاد لغاية ما شرب الأبوان اللهم يكونوا فعلتوا هذا يا الله إذا كانوا فعلتوا فعلت العمل خالصاً لوجه أمركنا من الصخرة دي الصخرة عينك لا معناها ما تجاب له هذا فيه فائدة فمعناها سأل الله هذا العمل صالح فانفرجت الصخرة شيئاً لا يستطيعون القروج منه ذا كان صالح قالوا للتاني يا الله ذا ترى الفوئي اللي عرفت البهم منتها الثاني قال اللهم انه كانت لي ابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فعرضتها عن نفسها فتمتنع الى ان حلت بها سنه من السنين فاعطيته 20 و100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت فلما كنت بين بخديها قالت يا هذا اتق الله ولا تفضل خاتمه الا بحقي قال يا أبا أنا كنا ندي بتعمي بحبه ولكن ماذا للزواجة لا يمشي بالحرام ولي وريك إنه حب ده ذاته في النهاية شغل بتاعه لونه ساكن الناس بتاعه لحب وبحبك وأنا ما قادر نوم ما تنوم نوم أخي يا أخي أنا ما نوم لك تنوم ولا ما تنوم عندك جوش الزواجة ما عندك ما تعاك المنزاجة ساكن انت فهم كلامين؟ ده بحبه على أخي إنه بيدعمه طواله وكما تقول لي والله بيدعمه بجماعة بالعوم في الع نحن سودانيين وخلوقنا رضيفة كذب <تزبق> هو يتعمق زي يخطق يوه زي يخطق شنوه دي بتحللتك بالزواج ما رايزة ما يخطق رام الحزاب قد عمل الشريعة وقال زي يخطق وحبوبتك ولا بشك ده وكنت أحبها فاردتها عن نفسها بدعمه دائرة مارس مع ألف عجال لأخيناها امتنعت الغاد ما حلت بها السنة من السنين فأعطاها ببلغ بالمال عشرين ومئة قلت لها خلاص ودعم جوتي وده يوريك إنه مرات ذاته في يعني ما في ناس يعني يعني, يعني ما, ما بكون عندهم حمية ليه لذا انه دي بدعمه ما نظر لي مثلا دي بدعمه وما لا يتاكل فكر في الهوس بتاعه وهي محتاجة ففعلت لما لما كان بين فخزيها وما جهت شرطة ولا نظام عام ولا شوفت ولا عمه يشعر ليه درجنا ليه تدار تعمل في جميع وصف براهم ولما كنت بين فخزيها باتلو كلمتين ثلاثة اتق الله ولا تفضل خاتم الا بقول الكلمه دي كانت كافيه جدا في الوقت في السلف عند السلف انها وصيه بس ثاني ما يزيد عليها اتق الله فاهم ده فغدلاه وقال بخمصانا قام تصعناها ها وتركنا ما عطيتها من مال قالت له الجروح لان ذكرته بالله عز وجل اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرت الصغره شيئا لا تستطيعون الخروج منه وده برضه صالح دعوه هذه مستجابه بنادي الله بنادي التكلى بسروال الله الثالث يلا انت شوف فقال الثالث اللهم انه كان لي وجراء فاعطيت كل واحد اجره غير واحد ترك الذي له وفدا حلد الجروش اللي اداله وشاف شويه قال ثم اتاني بعد فتره فقالي يا عبد الله ادي لي حقي قالوا اديله انا انا عندي من كشاف قديم مقبل ابو شافوا شويه وبعد اتفق معاه في ناس بعد اتفق معاك من المعلمين والبنايين بعد اتفق معاه ما فيش شبكه اتفق معاه ب 5 مليون الشغل بعد اشتغل نص الشغل يقول لك يا معلم بعدين صلح لنا الحكايه دي وقتها قطي انت ما قامت تخلي من اللي هو المره اتغطت بالعينين عشان كذا أنه أدب الشبك فيه نوع شيء بك هو أدب تصدق لما تنتهي انت تندي حقه ويقول لك ما بلت لك زيننا يا أخنا عين ما اتفقنا يا أخلت لك ما بتنغطي ما بلت لك زيني يا أخنا بزينا وخليت لك يا الله هو ده ما حقك يبتها أنا أكلته وهو أدب تصدق بيخلي لك لا الله بيليفه بجيك تاني مثل أنه أدب جيك تاني هو أدب تضيع القروج لذلك الزولدة حرز القروج بتاعته بعد التبق معه الزولدة ما ظلم حقه. قال له كل ما ترى من الغنم والإبل والبقر والرقيق هو لك قال له شايفة الإبل دي؟ جد حقه ده البقر حقه غنم حقه عبي طبعا المقبل شايفة الجروي شوية وحردة عشان كده يفتكروا انه بيستهزع بيوم قال له يا عبد الله لا تستهزع به لا خليك الله دين حسابي أنا عار بتذكر الدين أخليك خليك خارج قال إن ما هو لك وقال لك سمرت لك أنا استثمرت لك استثمروا ليه استثمروا ليه استثمروا ليه بعدين ده ذاته بقى فيه فايدة قال ليهم ليهم ده لما قال ليه حجك وادأكد انه حجه ما بيجا زول فيه فايدة قال ليه شليك خمسة بغراد وسبعة ناغاد وسبعة عشر عبيب قال ليه ليه كل حاجة عين. يا خالتي لو قاعد بستغفه كله ولم يترك ولا جزاك الله خير ما قالنا ما وردت المقال له انت عارف فاستودعك ما دول كويس كما دول صار كانوا له صدقت هل متعذب لا صدق لكن دول دول دول ابي يعني المساله دي برضه مشياء يعني مهما ما, ما شكروا ولا ادوا حاجه لكن قال اللهم ان كنت فعلت هذا ابتؤش ففرج عنا ما نحن فيه قال فَنْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ وَخَرَجُوا هُمْ شُنُونَ يَمْ شُنُونَ عِنْدَلِ الْآنَ التَّوَسُّلُ بِالْعَمَلِ الصَّالَةِ غداً إن شاء الله بنا يتكلم عن بقية أنواع التغسل وبقية الآيات وصل اللهم على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم